لن أنسى أيام المهر لن أنسى ذكرها لن أنسى عيونا البتد من لب مجرها دموعنا على الجفون تجمدا قلوبنا اكتاقنا تعالقات دموعنا على الجفون تجمدا لن انس اياما مضى. لن انس اياما لن أنس ناراً قد أنارت في الخساب والتفتن حولها ورفضنا بلا تعالى لن أنس ناراً قد أنارت في الخساب والتفتنا حولها ورفضنا بلا تعالى سلام هيه نور هيه صنانا سبيل الهدى نور الهدى للقوم كرام من مضى لن انسى يا من مضى لن انسى حين ما انطفأت في غاب على مستحاب نامه توقل لرؤياها محلاها على مستحالنا مفتد أو قجر صيحاتنا أهزيجنا در النحات لها الطيور حتى مكا كشفوا يور السلام نعيش محبة وانسجام كشفوا يور السلام نعيش محبة وانتجام لن أنس أيام مضت لن أنسى أيام مضت لن لن أنسى ذكرى لن أنسى عيونا بكت من لب مجرها لن أنسى أي من مضى لن أنسى ذكرى لن أنسى عيونا بكت من لب مجرها قلوبنا التافنا دموعنا على الجفون تجمدا قلوبنا اكتافنا تعال خاص دموعنا على الجفون تجمدا لا انسى ايا من مضى